أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا Asalan al-Mursalin, falan qusan'alaihin bilmu, wa makunna qoibin. Wal-wazu yooma idin al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 الا تَجِدُ اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدوما مبحورا لا من تبعك منهم لاملا ان نجهننم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه لا تفكو لا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدلهما ما أورى عنهما من سوءاتهما وقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما ان ليكما من الناصحين فدله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 ما لي يريهما سؤاتهم إنه يراهم وقبله من حيث لا ترون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 تكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حر مزينا الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 تدعون من دون الله. قالوا ظلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أم من قد خلت من قبلكم من الجن. والإسفناء كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أظلمون فأتهم عذابا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 dan seperti itu, kita menjelaskan kepadamu mereka dari jahunnya membuat kepadamu dan dari mereka membuat kepadamu dan seperti itu, kita menjelaskan kepadamu هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعما ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدى Tidak tiada lolaan hana Allah. Laut jat Rusul Rabbna bil hukm. Wadu'atil kum Jannah uristuha bima kum tae'aman. Wana Asyhabul Nari, an, Qaduajdna ma wadna Rabbu Nahuqa, Fahlujatum ma wad Rabbukum haku. Kaulu Nama, Fadznan muadznu, Binahum al-lametullahi ala al-dulimin, Al-ladinya sud. بسبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا <تصفيق> ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وأنا وقرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقام وَذَكَرْنَا فِيهِ كِتَابًا فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع؟ فهل لنا من شفاع؟ أف يشفعون لنا أو نرد فنعمل ويرى الذي قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كانوا يفترون. إن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 سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.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 Fakdhubuh, fajinahu, al-ladin ma'hu fil-fulk, wa aurqul al-ladin kadhubuh bi-ayatina. Innahum kauqoom amin. Wa ila'adil aqwa hum Hudah. Qulayyaqoom agbudu Allah malakum.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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا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 اتُجادِلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا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 من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوئ فياخذكم عذاب أليم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 ثو في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صاحب مرسلا من ربه قالوا إن بما سِلاَ دِيْ مُؤْمِنُوْنَ <تصفيق> قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْنَ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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku telah mengutus kepadamu Rasulullah dan para سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن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 apa yang tidak dihidupkan kepada mereka yang mewarisi bumi dari orang-orangnya, kecuali mereka yang dihukum dengan dosa mereka, dan kami menutup hati mereka sehingga mereka tidak Al-Quran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 قولوا اننا الى ربنا منقلب وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا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 عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد يعندك لانك شفت عنا الرجز لنؤمنا لك ولنؤسلن معك بني إسرائيل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 ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني السرايل البحر، فأتوا على قومي يعكفون على أصل من لهم. قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجهلون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 ربكم عظيم، وواعبنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين، فتمم قت ربه أربعين ليلة. فقال موسى لأخيه هارون أخلو في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لني قوتنا وكلمه ربه قال رب أرني لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا untuk mengonena mengenaiذkan hebat saya. saya zat navy kepada anda. Saya adalah satu puQuran yang berasalan dengan kotaikan olehYesa ia. saya telah menyesal baga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 Waktu bela kita di hadis dunia hasanatu, dan di akhirat inna huda naik. Kata, azabik, a sibu bihi man achaat, dan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 التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُنَّ النُّورَ الَّذِي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 هُدُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 Kَذَلِكَ نَبْنُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن جئن الذين ينهون عن السوء وأخذن الذين ظلموا بعذابٍ بئي. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَئِثًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً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 خذوا ما أتيناكم بقوته والذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِعَ بَنِي آدَمَ مِنْهُ نيتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولون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 Watalu'alaihim nabawi yang datainya ayat-nya, fensi luh minha, faktabahul syaitanu, fakan min alghawin. Walau shi'na, larafagnaahu b'ha, walakinnahu ahlad ila al-ard,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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا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 maa bi sahibihim min jinnah in huwa illa nabirum mubin awalem yaguru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalak Allah min shayin wa an asa an yakoon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 علم الغيب لست كثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفسه واحدة هو وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما توشها حملت حملا خفيفا ثم به. فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَا وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحَ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 سَمَاءٌ عَلَيْكُم أَبَعَثْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ مَثَلُكُمْ فَأَبْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين Amlahum arjului yanshun bia Am lham aydi ybukshun bia Am lham aydi ybukshun bia Am lham aeyului yubucshun bia